وَإِذَا كنت فيهم فأقمت لهم الصَّلَاةَ طَائِفَةٌ இலமு பலு اِذْ تَسْتَخِقُ طَائِفَةً مِنْهُمْ وَمَا عِندَكَ وَلْيَخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَارَ ذُفِنُوا فَلْيَ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُوا وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ضد الذين كفروا لو تغفلون غير أَنْتَ كُمْ وَأَنْتَ عْتِكُم فَيَامِين ولا جناء عليكم إن كابكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحة